ما مصابيح السماء الدنيا وهل نجوم دورة حياة وما الطارق والسماء والطارق وما أدراك مطارق نجم الثاقب بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم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 أشار إلى السماء بالإفراد في 120 من هذا العدد الكبير وأشار إلى السماء بالجمع معرفة وغير معرفة سماوات أو السماوات في 190 آية كريمة من هذه الآيات آية قرآنية كريمة جاءت في مطبع صورة الطارق يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالسماء والطارق فيقول عز من قائل والسماء والطارق ثم يوجه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بقول ربنا تبارك وتعالى له وما أدرك ما الطارق ثم يأتي جواب السؤال النجم الثاقب وأشرنا مرات عديدة إلى أن الآية القرآنية الكريمة حينما ترد في صيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم لأن الله تعالى غني عن القسم لعباده فإذا جاءت الآية القرآنية في صغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أن هذا الأمر الذي جاء به القسم أمر حتمي لاستقامة الحياة في هذا الكون أو لاستقامة الحياة على هذه الأرض فالقسم هنا بالسماء والسماء من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية السماء في اللغة يعرفها علماء اللغة بقولهم كل ما عليك فأضلك فهو سماء ولكن في الناحية الشرعية هي كل ما عدا الأرض لأن القرآن الكريم يتحدث عن خلق السماء والأرض في العديد من الآيات فكل ما سوى الأرض سماء والعلم الحقيقة لا يستطيع أن يضع للسماء حدود لأن الإنسان قدراته محدودة وإمكاناته محدودة وتقنياته محدودة ولذلك لا يستطيع أن يقلن العلم أين الأرض من السماء ولكن باستقراء الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم نستدل على أن أرضنا في مركز الكون وأن أرضنا مكونة من سبع أرضين متطابقة يغلف الخارج منها الداخل وأنها محاطة بسبع سماوات متطابقة كذلك والذي يراه علماء الفلك جزء صغير جدا من السماء الدنيا ووسيلتهم في ذلك النجوم والنجوم هي زينة السماء الدنيا كما علمنا ربنا تبارك وتعالى بقوله ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح والمصابيح هي النجوم ولذلك القسم بالسماء يريد ربنا تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى تعاظم هذا البناء إلى ضخامة هذا البناء فالمسافة بيننا وبين الشمس تقدر ب وخمسين مليون كيلومتر وأبعد كواكب المجموعة الشمسية يبعد عنها أضعاف أضعاف هذا الرقم فبلوتو مثلا يقع على ستة آلاف مليون كيلومتر وقد اكتشف كوكب خارج عن بلوتو مؤخرا ويبعد مسافة أكبر من ذلك بكثير وقد تخيل الناس في بادئ الأمر أن هذه المجموعة الشمسية الشمس ويدور حولها أحد عشر كوكبا ولبعض هذه الكواكب قمر أو أكثر من قمر تخيلوا أن هذا هو كل الكون فإذا بالعلم يثبت لنا أن مجموعتنا الشمسية عبارة عن جزء صغير جدا من حشد هائل للنجوم يدور حول مركز واحد يعرف باسم المجرة ومجرتنا سكة التبانة أو ضرب اللبانة أو الطريق اللبني كما سميت عبارة عن حشد هائل من النجوم يقدر العلماء ما به من النجوم بأكثر من مليون مليون نجم كشمسنا وكما أن لشمسنا توابع فكل نجم من هذه النجوم له توابعه وتخيل العلماء في بدء الأمر أن هذه المجرة هي كل الكون فإذا بعلم الفلك يثبت لنا أن بالجزء المدرك لنا من السماء الدنيا ما يتراوح بين مائتي ألف مليون مجرة وثلاثمائة ألف مليون مجرة بعضها أكبر من مجراتنا كثيرا وبعضها أصغر منها قليلا وأن هذا الحشد من الأجرام السماوية يدور في ركن من السماء الدنيا يقدر قدره بأكثر من 24 ألف مليون سنة ضوئية وسنة ضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنينا. وحسبت هذه السنة الضوئية بأنها تساوي تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر فعندي أربعة وعشرين ألف مليون سنة ضوئية مضربة في تسعة ونصف مليون مليون كيلومتر حتى يتخيل الإنسان بعدا من أبعاد الجزء المرئي أمامنا من السماء الدنيا ويريد ربنا تبارك وتعالى بذلك أن يدلل على طلاقة قدرته وعلى شمول علمه وحكمته ويدلل لنا أيضا على محدودية قدرات الإنسان ومحدودية علم الإنسان وما أوتيته من العلم إلا قليلا هذا الجزء الصغير من أسماء الدنيا لا يمكننا أن نعلم إن كان هناك سبع سماوات أم لا ولكن القرآن الكريم أشار إلى سماوات السبع في آيات كثيرة وأشار إلى البينية بين الأرض أو الفاصلة بين الأرض والسماوات في عشرين آية قرآنية كريمة رب السماوات والأرض وما بينهما والأدلة القرآنية والأدلة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم على مركزية الأرض بالنسبة للسماء لا ينكرها مسلم وإن كان العلم الكسبي لا يستطيع أن يثبت ذلك أبدا ومركزية مكة المكرمة بالنسبة للأرض الأولى ووجودها تحت البيت المعمور في السماء السابعة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضخامة السماء واتساعها وتعدد أجرامها إلى حد لا يكاد العقل البشري أن يتخيله هو أحد مبررات هذا القسم القرآني العظيم الذي جاء في مطلع سورة الطارق والذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى والسماء والطارق أما الطارق فقد توقف عنده المفسرون قال بعضهم هو كل نجم لأن العرب كانت تسمي كل قادم بليل طارقا لأن المدن القديمة كانت تحاط بالأسوار ولها أبواب تغلق عند غروب الشمس فاضطر القادم أن يطرق الباب وسمي كل قادم بليل طارقا وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من طارق الليل إلا طارقا بخير إلا طارقا بخير يا رحمن فقالوا الطارق هو القادم بالليل والذي يخدم بالليل هي النجوم فالطارق هو كل نجم ولا داعي أن نخصص نجما بذاته وبعض الفسرين قال الطارق قد تكون الشهب لأن القرآن الكريم يخبرنا فيه ربنا تبارك وتعالى في مقام آخر أن شهب ثاقبة لظلمة السماء وثاقبة للغلاف الغازي المحب الأرض فقد فأتبعه شهاب ثاقب ولكن الآيات التالية تؤكد على أنه نجم لأن القرآن يقول والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب فهو نجم ولا يمكن أن يكون الشهاب ولأن النجم غير الشهاب تماما الشهاب جرم سماوي كتلة صخرية ناتجة عن الانفجار جرم من أجرام السماء يحترق في الغلاف الغازي للأرض احتراقا كابلا ولا يبقى منه إلا الرمال فالصياغة القرآنية تؤكد على أن الطارق نجم خاص بذاته لقول الحق تبارك وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب في سنة 67 ميلادي 1967 ميلادي اكتشف الفلكيون أن هناك حالة خاصة من النجوم ليست كالنجوم العادية التي نراها في صفحة السماء في كل ليلة نجوم كذرة صغيرة الحجم عالية الكثافة بدرجة لا يكاد العقل البشري أن يتصورها تبلغ كثافة أو تقدر كثافة الصنف مثل المكعب منها بحوالي البليون طن قطر هذا النجم لا يتعدى 16 إلى 20 كيلومتر دون العشرين كيلومتر يدور حول ذاته بسرعات فائقة للغاية فيطلق موجات راديوية تشبه تماما نبضات القلب فسموها النوابض أو النجوم النابضة أو النابضات أو بلسارس وفسروا هذه النجوم بأنها نجوم متكدسة تتكدس فيها المادة على ذاتها تكدسا شديدا، فتلتحم الإلكترونات السالبة الشحنة الموجودة في مدار الذرة مع البروتونات الموجبة الشحنة الموجودة في نواة الذرة، فتتحول المادة إلى حالة متعادلة سما باسم النيوترونات أو الجسيمات المتعادلة، وسموا هذه النجوم باسم النجوم النيوترونية. وتأكد العلماء أن هذه النجوم الصغيرة تدور حول ذاتها بسرعات ثائقة تقدر بجزء ضئيل من الثانية تكمل دورة كاملة حول محورها وأنها تطلق في كل ثانية أكثر من 30 أو تدور أكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة وتطلق موجات راديوية شديدة هذه الموجات تصل إلى سقفنا إلى الغلاف الغازي للأرض وتشبه تماما الطرقات على الباب وسجلنا صوت هذه الطرقات صوت هذه الطرقات لا يمكن أن يوصف إلا بالطارق على باب من الخشب أو على باب من الحديد هذه الطرقات الناتجة عن الموجات الراديوية جعلت العلماء يسمون هذه النجوم النيوترونية باسم النجوم النيوترونية النابضة ومن النجوم النيوترونية ما هو نابض ومنها ما هو غير نابض كذلك وجد حالة من حالات أجرام السماء فائقة الرقة توجد عند أطراف الجزء المدرك من الكون وسماها العلماء باسم أشباه النجوم لأن الكثافة فيها رقيقة للغاية لا تكاد تدرك وأن أشباه النجوم حالة غير معروفة على الأرض أدركها علماء الفلك في أطراف الجزء المرئي من الكون جرام السماء فائقة الرقة توجد عند أطراف الجزء المدرك من الكون وسماها العلماء باسم أشباه النجوم لأن الكثافة فيها رقيقة للغاية لا تكاد تدرك وأن أشباه النجوم حالة غير معروفة على الأرض أدركها علماء الفلك في أطراف الجزء المرئي من الكون وأشباه النجوم أيضا تطلق موجات راديوية شديدة تصل إلى سماء الأرض كأنها الطارق على الباب هذه النجوم تجمع كلها باسم النجوم الراديوية لما تطلقه من موجات راديوية ومن أشباه النجوم ما هو طارق وما هو غير طارق ما يصدر موجات راديوية وما لا يصدر موجات راديوية إلا أن العلماء قد جمعوا كل أنواع النجوم التي تطلق موجات راديوية سواء هي من النوابط من النجوم النيوترونية عالية الكثافة بطريقة لا يكاد العقل البشري أن تخيلها أو هي أشباه النجوم التي ترق فيها المادة رقة شديدة لدرجة لا يكاد العقل البشري أن يتخيلها كذلك جمعوا كل هذه الأجرام السماوية تحت مسمى النجوم الراديوية أو النجوم النابضة أو الطوارق كما سماها الرحمن الكريم وتعجب الناس كيف تنشأ هذه النجوم ودلنا على ذلك ما وصل إليه علم الفلك إلى تطور حياة النجوم وإذا نظرنا إلى تطور حياة النجوم نرى أن النجوم يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى أصلا من دخان الكون يبدأ دخان الكون في السديم بتكدس على ذاته نتيجة لدوامات عاثية دوامات شديدة يحدثها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته في داخل الغلالة الدخانية في داخل السديم تتكدس المادة على ذاتها ترتفع درجة حرارتها تبدأ فيها عملية الاندماج النووي وبمجرد أن تبدأ عملية الاندماج النووي تتخلق النجوم والنجوم في صفحة السماء أدرك العلماء أنها من صنفين متمايزين نجوم عادية تشبه شمسنا ونجوم ذات كتل بالغة تقدر بعشرات المرات قدر كتلة الشمس ويسمى العماليق أو النجوم العملاقة كلا الصنفين يبدأ من دخان السماء فنبدأ بنجوم النسق الرئيسي في الأعلى تبدأ من دخان السماء تحدث دوامات في هذا الدخان تتكدس المادة على ذاتها ترتفع حرارتها يخلق ربنا تبارك وتعالى نجما يسمى النجم العادي أو نجم النسق العادي أو النسق الرئيسي وأغلب النجوم تمضي 90% أو أكثر من 90% من عمرها في هذه المرحلة مرحلة النجوم العادية ثم تشيخ يشيخ النجم يبلغ من السن مبلغا كبيرا فينفجر النجم يتحول إلى ما يعرف باسم العملاق الأحمر هذا العملاق الأحمر تتوهج حرارته وينفجر النجم وتزداد درجة لمعانه ودرجة حرارته ويكوننا نعلم أن النجوم الزرقاء أشد حرارة من النجوم الحمراء لكن هذا العملاق الأحمر مرحلة من مراحل احتضار النجوم النجم الأحمر حينما ينفجر أو هذا العملاق الأحمر يتحول إلى ما يسمى السديم الكوكبي والسديم الكوكبي عبارة عن قزم أبيض نجم منكذر موجود في داخل غلالة من الغازات ثم ينتفض من هذه الغلالة الغازية ويتحول إلى ما يعرف باسم القسم الأبيض وهناك الأقزام السود والأقزام البنية وهذه الأقزام مرحلة من مراحل انكدار النجوم ويعجب الإنسان العاقل الذي يقرأ القرآن الكريم فيجد أن هذا الكتاب الذي أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا أو يزيد يصف لنا مرحلة انكذار النجوم فيقول عز من قائل وإذا النجوم فإذا النجوم كذرت هذا هو انكذار النجوم يتحول النجم العادي إلى نجم منكدر يخفط ضوءه وتخبو جذوته ويقل لمعانه ويصبح قزما من الأقزام البيض أو البنية أو السوداء هذه نجوم القزمة قد يبعث فيها الله سبحانه وتعالى الحيوية والنشاط مرة أخرى فتنفجر متحوله إلى عملاق أحمر وقد تتكرر هذه العملية بين النجم القزم والعملاق الأحمر عدة مرات ثم ينتهي المطاف بانفجار هذا القزم انفجارا على هيئة مستعر أعظم من النوع الأول ينتهي به إلى دخان السماء ونرى هنا صورة من صور طلاقة القدرة الإلهية كيف يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى هذه النجوم من دخان السماء ثم ينهيها إلى دخان السماء تماما كما خلق الإنسان من تراب الأرض ويعود جسده إلى تراب الأرض النجوم العملاقة لها صورة أخرى يبدأ تخلق النجم من دخان السماء في داخل السودوم، ولكن يخصه ربنا تبارك وتعالى بكم من هائل من المادة يبلغ أربعة إلى خمسة إلى عشرة أضعاف كتلة الشمس. يتولد النجم نتيجة لتكدس المادة وارتفاع درجة الحرارة وبدأ عملية الاندماج النووي في داخله يبدأ يتشكل النجم. على هيئة فرن ذري كوني عملاق يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى فيه كل ما يحتاجه الوجود من العناصر المعروفة ويمضي النجم أغلب عمره في مرحلة النجم العملاق العادي ثم يشاء له ربنا تبارك وتعالى أن ينفجر فينفجر على هيئة عملاق أحمر أعظم نظرا لكتلته الفائقة حينما ينفجر هذا العملاق لا يلقي بمكوناته إلى دخان السماء مباشرة ولكن نظرا لضخامة هذا الانفجار تتكدس المادة في قلبه تكدسا شديدا ويبقي لنا إما نجما نيوترونيا أو يبقي لنا ما يسمى بالثقب الأسود أو بالنجوم الخانسة الكانسة التي تحدثنا عنها في لقاء سابق ويعتمد ذلك على كم المادة التي خص بها ربه تبارك وتعالى هذا النجم في بدء تكوينه. إذا كانت المادة في حدود ضعفي إلى ثلاثة أضعاف إلى أربع أضعاف كتلة الشمس يبقى عن عملية الانفجار في هذا المستعر الأعظم من النمط الثاني نجم يوتروني إذا كانت الكمية خمسة أضعاف كتلة الشمس فما فوق يتبقى عن هذا النجم ما يعرف من النجم الخانس الكنس أو الثقب الأسود و يقول العلماء أن هذا الثقب الأسود بما أنه نجم يدور في فلكه يجري في مدار له يبتلع من مادة السماء ومن دخان السماء ومن أجرام السماء ما يوصله إلى كتلة حرجة فينفجر ويتحول إلى دخان السماء ويرى بعض الفلكيين أن أشباه النجوم قد تمثل أشباه النجوم التي توجد فيها المادة في حالة رقيقة للغاية أقل بكثير من كثافة الشمس ومن كثافة الماء والتي توجد عند أطراف الكون هي مرحلة من مراحل تحول الثقوب السود إلى دخان السماء ونرى في الشكل الأول في هذه الصورة انفجار من هذه الانفجارات المعروفة باسم المستعر, المستعر الأعظم في الجزء الأيمن الوسطي من الصورة نرى الأيمن نرى المستعر اسمه فيلا انفجر في السبعينات من القرن العشرين على هيئة مستعر أعظم فتبقى منه نجما نيوترونيا تبقى منه نجم نيوتروني ومن رحمة الله بنا أن هذه الانفجارات المعروفة باسم المستعرات العظمى تناقصت تناقصا هائلا بعد خلق الإنسان فنحن لا نعرف أكثر من ثلاث أو أربع حالات حصل فيها انفجار مستعر أعظم في تاريخ البشرية آخرها كان في السبعينات من القرن العشرين والذي ترك وهجا في السماء يفوق عن إضاءة المجرة بأكملها وترك تفاعلات يعني هائلة كيميائية وفيزيائية هائلة في صفحة السماء تدرك إلى يومنا هذا وبعض الانفجارات التي تمت في قبل أكثر من ألف سنة لا تزال آثارها موجودة في صفحة السماء ونرى في الصورة الثانية كيف ينفجر وكيف يترك من ورائه هذه الكتلة ذات الكثافة العالية ويطلق غازاته في صفحة السماء تظل موجودة لفترات زمنية طويلة وقلب هذا المستعر تتكدس فيه المادة تكدسا هائلا ليترك لنا نجما نوترونيا أو ثقبا ما ثقب السود أو ما عرفناه باسم النجم الخانس الكانس ونرى صور أخرى لل الانفجارات وهي الحقيقة من أعنف العمليات التي تحدث في صفحة السماء نرى انفجارا آخر يشبه تماما عملية الانفجار العظيم التي بدأ بها ربنا تبارك وتعالى خلق السماء والأرض ويتكون المجرات والنجوم فعملية المستعر الأعظم أبقاها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء لتشهد على عملية الخلق الأول التي لم يشهدها أحد من الإنس والجن أي يكررها لنا ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء في أيامنا هذه حتى نؤمن بما أورده لنا ربنا تبارك وتعالى من قوله العزيز أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي هنا أيضا صورة انفجار من المستعيرات العظمى وهي من الأحداث الكونية الكبرى والتي تترك في نهايتها إما نجما نيوترونيا نابضا أو طارق من الطوارق أو يترك لنا ثقبا أسود أو ما يعرفها هدان القرآن الكريم باسم النجم الخانس بناء على الكتلة التي بدأ بها نرى أيضا بعد ذلك صور أخرى لانفجاء هذا انفجار مستعر أعظم من أجمل ما صور في صفحة السماء آآ صورته آآ المركبة المعروفة باسم هابل صور لنا هذه أفر هائلة من الأشعة الصينية ومن الطاقة الهائلة المنبثقة أو المندفعة من عملية الانفجار, الانفجار المستعر الأعظم ونرى أيضا صور أخرى لهذه المستعرات العظمى صورة لمستعر أعظم انفجر في صفحة السماء تكون عنه نجم نيتروني فنراه في قمته ونرى هذا الوهج الشديد الذي يفوق في عنفه وهج المجرة بأكملها ويفوق في شدة حرارته حرارة المجرة بأكملها هنا تصل درجات حرارة إلى مئات البلايين من الدرجات المطلقة نرى في الصورة الثالثة رسم تخطيطي هذا ليس صورة حقيقية رسم تخطيطي لعملية انفجار المستعر الأعظم ويترك في قلبه هذه النواة التي توجد في أعلى يسار الصورة نجم عالي الكثافة كالنجم النيتروني الذي تقدر كثافة السنتيمتر المكعب الواحد منه ببليون طن ونرى أيضا في الصورة التالية صورة الانفجار هذه صورة حقيقية الانفجار أحد هذه المستعيرات العظمى وكما أشرت هي من أعظم وأضخم الأحداث الكونية التي تحدث في صفحة السماء وتترك من ورائها هذه الحالة من كثافة كثافة المادة التي لا يكاد العقل البشري أن يتخيلها إما نجما نيوترونيا مطلقا للأشعة الراديوية أو غير مطلق لها سموها Radioactive Pulsating Star أو نون راديو Radioactive Pulsating ستار وهذه نجوم تبلغ كثافة سنتيمتر مكعب منها بليون طن نرى أيضا صورة الانفجار مستعر أعظم ترك في قلبه نجما نيوترونيا مصور هذه صورة حقيقية للانفجار وترك من ورائه نجما نيوترونيا عالية الكثافة يطلق الموجات الراديوية التي جعلتنا نسميه باسم الطارق النجوم النيوترونية نجوم صغيرة عالية الكثافة تقدر كثافة السنتيمتر المكعب منها ببليون طن تدور حول ذاتها دورات سريعة للغاية أكثر من 30 دورة في الثانية الواحدة تطلق موجات راديوية عنيفة هذه الموجات تطرق صفحة سمائنا على هيئة تشبه تماما طرقات الطارق على باب من الخشب أو باب من الحديد ولعل ذلك هو سبب في تسمية القرآن لها بالطارق والطوارق ليست فقط النجوم النيوترونية بل أدركنا أن الكتلة التي بقى يبدأ فيها هذا النجم العملاق إذا كانت أكثر من خمس مرات قدر كتلة الشمس فينتهي بها المطاف بعد انفجار مستعرها الأعظم على هيئة ما يسمى بالثقوب السود وأن هذه الثقوب السود التي سماها القرآن الكريم النجوم الخانسة تتحرك في صفحة السماء ونظرا لكتلتها الهائلة وجاذبيتها الفائقة تكنس صفحة السماء وتبتلع كل ما تمر به من دخان السماء من المادة بين النجوم من الأجرام من النجوم المختلفة النجوم والكواكب والأقمار وغيرها حتى تصل إلى كتلة حرجة فتنفجر تتحول إلى أشباه النجوم كما يرى بعض الفلكيين وينتهي بها المطاف مرة أخرى إلى دخان السماء يعجب الإنسان لهذه الإشارة القرآنية المبهرة والتي جاء بها القسم في مطلع صورة الطارق فقال ربنا تبارك وتعالى من قبل ألف وأربع سنة قال والسماء والطارق وما أدرك من الطارق النجم الثاقب والنجم الثاقب يثقب صمت السماء سماء الأرض بطرقاته المترددة بموجاته الراديوية العنيفة وهذه الطرقات هي التي جعلت التسمية باسم الطارق تسمية مناسبة جدا وهي أفضل ألف مرة من التسمية العلمية النوابض أو النابضات أو النجوم النابضة سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة الكونية التي لم تكتشف إلا في أواخر الستينيات من القرن العشرين ساعة 1967 ميلادية مما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية لأنه لم يكن لأحد من الخلق في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعد زمن الوح المامن بوجود نجوم لها هذه الطبيعة أبدا وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرى أيضا صورة أخرى لمجرتنا نرى فيها أيضا إحكام البناء وانضباط هذه العلاقات بشيء من الدقة الشديدة الفائقة للغاية هذه المجرة سكتة التبانة أو ضرب اللبانة يعني تحدث فيها حركات عديدة لا يكاد العلم أن يحصيها على الإطلاق ولكن كل ذلك يتم بانضباط شديد كل جرم فيها يعرف مداره ويرتزم به ويعرف حركاته وينضبط بها حتى تظل هذه الإلاقات شاهدة بأن السماء بناء ليست فراغا خالية من المادة وليست فوضى كما تخيلها كثير من العماء الغربيين ولكنها أمور شديدة الانضباط. وشديدة الإحكام ولولا رعايه الله سبحانه وتعالى لهذه الحركات لانهار هذا البناء وتحطم منذ اللحظة الأولى لخلقه